موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي.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 نبي يقول لأزواجك وبناتك كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم يدنين عليهم من جذابين ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذين فكان اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمًا لَئِن لَّمْ يَأْتِهِمُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا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 قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله وما يدرك إلا الساعة تكون قريبا إن الله لعنة الكافرين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 أبوجه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرا لنا فأضلنا فأضلنا السبيل ربنا أتيم ضعفين من العذاب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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسمح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبيل أن يحمل لها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جولا